الذي كفّ أيديهم عنكم وأيديكم عنهم وهو الذي كفّ أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة ببطن مكة من بعد أن أغفرتم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدّوُكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْتُوفًا فَلْيَنبَغِ لِمَنْ حَلَّهُ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّحْصِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَئُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مُّصِيبَةٌ بِظَنٍّ مِّنَ اللَّهِ ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كبروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كبروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين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 وآمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلمه فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليغرروا على الدين كله ليظيره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماه بينهم تراهم ركعا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 فآزره فاستغنف فاستوا على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة, مغفرة وأجرا عظيما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 لا تربعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجارونه بالقول كجهر بعضكم لبعض كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله هُنَالِكَ يَتَجَنَّدُونَ لِانْتِقَامِ اللَّهِ مَقْلُوبًا قُلُوبًا وَلِتَتَّقُوا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسقوا من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 ولكن الله حدد اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكرها اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمته والله عليم حكيم الله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 وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيه إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين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 وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعاره إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا وَلَمَّا يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا ينتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفورا رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا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 والله يعلم ما في السماوات وما في الارض والله بكل شيء عليم يمنون عليك ان اسلموا يمنون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَن هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَن هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غيب والله بصير بِمَا تَعْمَلُونَ اللهم سمع الله لمن حمده الله عزيز الله أكبر الله أكبر الله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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين قاف والقرآن العجيب قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجعهم بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ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 وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ تَبْصِرَتْهُ وَذَكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مّنِيبٍ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبًّا حَصِيدًا والنخل باسقعة لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوحي وأصحاب الرس وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بلهم في لبس من خلق جديد وَلَقن خَلَقن الإِن سَن وَنعلَمُ ماُ وَسوسُ بِه نَف وَونحْنُ أَقََابُ إ يهِمِ حَابن الورد وَحنُ أَقَبُ إلى يهِمِ حَبنورد وَلَق خَلَقن الإِن س وَعلملَ م وَسوس بِه نفسه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 ونبخ في الصهر ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق معها سائق وشهيد وجاء كل نفس معها سائق وشميد لقد كنت في غفلة من هذا لقد كنت في غفلة منها فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديث فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عديد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد منع علم الخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه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 ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد يوما نقول لجحنم مهل ثلاث وتقول وتقول هل من مزيد يوم نقول لجهنم هل انتلأت وتقول هل من مزيد وأزرفت الجنة للمتقين غير بعيد وأزرفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون هذا ما توعدون لكل أواب حفير من خشي الرحمن بالريب من خشي الرحمن بالريب وجاء بقلب منيب أدخلوها بسلام من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام, أدخلوها بسلام من ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد الله سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله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 لَّئِنِ انتَقَمْتَ لَأَنَا من مُنتَقِمِينَ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّن قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنَّا بَطْشًا فَنَقْبِضُ فِي إن في ذلك لذكرى لمن كان له خرب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصفر على ما يقولون وسبح بحمد ربك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 إنا نَحْنُ نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنس عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد فذكر بالقرآن من يخاف وعيد الله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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا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 وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آياتكم للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء لسقكم وما توعدون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 فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأتنون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها فَسَأَكَثَّ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عْجُوزٌ عَقِيمٌ قَالُوا كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ قَالَتْ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ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 فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنود فأخذناه وجلوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تلر من شيء أتت عليه إلا جعلته كرمي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 والالسم أَبَننأَهَا وَالسم أَبَنَنهَا بِأَِدِ وَإِ لَصِعون والالأَرمَ فَعشنه فَنعَعملن الماجِدون وَمنِنْ قُلِ شيءَ خَلَقَناَا زَوجَيْنِ عَكُم تَذك فَفرِ إ الله ففروا إذا الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلى أن آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أُنْسَ بِمَلُومٍ وَذَكِّر فَإِنَّ الذِّكْرَا تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ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 فإن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فوين للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون الله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 وَكتَابِمَسْطور في رَّ م شور وَالبَثِ المعمور وَسَّقف المَرف وَبَحر المسكور إِ غدَ بََّك نَواقَ إ عذا بَّكَ نَوااق ماَا لَهُ مِن دَباء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 هذه النار التي كنتم بها تكذبون أبسحر هذا أم أنتم لا تبصرون إصلواها فاصبروا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 فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك كلوا واشرقوا نيئا بما كنتم تعملون مَُّكئِينَ ل صُورمصُْوبَةِ وَزَوجنَهُم بِحُور النعين وََّ بِينَ آمنهُ وَاتَّبَغَتُمْ ذُرْلَةُهُ بإم والَّذينَ آمَنوا الْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ الْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا آلَتْنَا أُمّ وَالَّذِينَ آمَنُوا الْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ الْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلْسَنَاهُمْ مِنْ عَمَلٍ مِنَ الشَّيْءِ كُلُّ امْرِئٍ بِما كَسَبَ رَهِينٌ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مما يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا يَطِقُونَ فِيهَا وَلَا تَسْقُونُ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُمٌ مَكْنُونٌ وَأَقْبَلَ بعضهم على بعض اننا كنا قبل في اهلنا مشفقا فمن نظم علينا فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهِ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ وَالْرَّحِيمِ الله سمع الله لمن حمده الله اكبر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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن أَمْ مجنون أم يقولون شاعرن تربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم خوم طارون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين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 أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مسحنون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كبروهم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون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 ولكن اثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فانك باعيننا فانك باعيننا وسبح بحمد ربك حين ثقام ومن الليل فسبح وادبارا نجوم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي ينحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى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 ما كذب الفراد ما رأى أبت مارونه على ما يرى ولكن رآه نزلة أخرى عند صدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى الصدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طرى لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَى تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ سميتمها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بنا من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الغدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة هو الأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى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 ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بمن اهتدى الله سمع الله لمن حمده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 إن ربك وَاسِعُ المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأتم مِنَ الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أبرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى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 وأن سعيه سوف يرى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزا الجزاء الوفاء وأن إلى ربك المنتهى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 وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُلى وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَغْلَمَ وَأَطْرَا وَالْمُعْتَبِ كَثَأَوَى فَغَشَّاهُ مَا غَشَّى فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ هذا نذير مِنْ النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا بالله واعبدوا فاسجدوا لله وعبدوا الله اكبر الله اكبر سمع الله لمن حمده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 السلام عليكم, السلام عليكم ورحمه الله الله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 حكمة بالغة فما تغني النذر فتولى عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء نقر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر ماطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر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 وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على آبات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ الله سَمِعَ اللَّهُ لِمَ ثَمِدَا الله أكبر الله أكبر, الله أكبر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 كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ليحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيبَ كَ عذا بوه ننظرر وَلَق يَصرنَ القرآنَ للذكبَهَلْ مِ مُدكرَر كَذَّبَ تَّمودُ بِنظرر فقالوا أَبشَوَ أَبَشَوم منِ أَبَشَمَ مِ وَاحد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 ونبئهم أن الماء قسمة بينها كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إن أو صَننا على إمه صحةَ أواحد صحةَ وغاحة فكوكَ عشيم المختاوير وَلاقد الصم القرآن للذك فَغ م مدكر فكيبك ققل الصرن القرآن للذك فم مه مدكرر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 ولقد راوتوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر ولقد يسرنا القرآن للذكر فذوقوا عذابي ونذر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 أب يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسعبون في النار على وجوههم ذوقوا ما استسقر